فراط أ موسوعه ل ي م النابلسي و للعلوم س الاسلاميه ت و ط ن ب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 و م ا ظلمناهم ولكن ظلموا ولكن أ ف س ه م ف م ا أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله ت ي يدعون دون من ا ل شيء ا جاء ل ر ربك و موسوعه ا ز النابلسي للعلوم الاسلاميه في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك ل م ن خاف الآخرة عذاب ذلك ي و م ج م و ع ه ا ل ن ا س و ذ ل ك ي و م م ش ه و د و م ا نؤخره إ ل ا ل أ ج ل معدود ي و م يأتي ل ا ت ك ل م ن ف س إ ل ا ب إ ذ ن فمنهم ه شقي و س ع ي د فأما ا للعلوم ذ ي ه فيها م زفير ش ه ي ق ف أ الاسلاميه ا ذ ي ش ق و ف ا خالدي زفير وشهيق م ا دامت ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض إ ل ا ما شاء ر ب ك إن ربك ل س ي ل ل م ا يريد و أ م ا ل ذ ي ا س ل ا م ي الجنة خالدين فيها ففي موسوعه ا ل ن ا ما دامت ا ل س م ا و ا ل أ ر ض إ ل ا م ا ش ا ء ربك عطاء غير عطاء مجدون ف ل ا تك في م ي مما ي ع ب د ه ا موسوعه ا يعبد النابلسي للعلوم ا ل ت ا س ل ا ف ي ه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 فاستقم كما املت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير فاستقم كما و موسوعه ت النابلسي تطرر ب ت ل ا تركنوا ل ا ل ن و م ا ل ن ا س ل ن ا و م ي ا ء م لا ت ص ر و وأقم ن ا ل ص ل ا ة ط ر ف ن ه ا ع و ي ه غير ربحيه ذات ل ا مضمون ا ل ج ت م ا ت ي موسوعه النابلسي و ص ر ف للعلوم ا ل ا س ل ا ل م ح س ي ن